فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شَهَادًا وَصَدًا وَأَنَّ لَنَا بِئَشَرٌ أُرِيدَ بِنَا فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا وَأَنَّ مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا فَرَا وَأَنَّا ظَنَنَّا أَنَّنَّ نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَنْ نُعْجِزَهُ عَرَبًا وَأَنَّا لَمْ نَسْمِعْنَا الْهُدَى أَمَنَ النَّبِيُّ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ ضَحْسَ وَلَا رَهْقًا وَأَنَّ مِن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 ليعلم أو قد أبلغ رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا.